بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفر واحدة وخلق منا زوجها وخلق منا زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والاوحى إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث 111. طيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم 112. إنه كان حوبا كبيرا وَإِنْ خفتم أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى اليتامى مَا طَابَ طاب مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أذنى ألا تعود وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةٍ فَإِنْ طِرْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ فقلوه هنيئا مريئا Oh! إِلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فَأَشْهِدُوا عليهم فَإِذَا فإذا دفعتم إليهم أموالهم فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ عليهم وكفى بالله حسيبا Liggen نصيب مما ترك الوالدان wachten نصيبا Oh. Mm -hmm. Ooh, mm -hmm. thing الله عليم تلك حدود Oh Shanta <laughs> min Weer een verhaal van dezelfde manier om te spreken. En dat is een I'm shay'an wa yaj'alhu أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِيْنًا وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَا مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا أَلَن تَنتَهُوا Dank En dat is min nas lati Aangemoedigd van de En in de تاب الله عليه في حين فمستمتعتم به منه فآتوا ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضه إن الله كان عليم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 بعضكم من بعض، فانكحونه بإذن أهل لهن، وآتونه وآتوهن أجورهن في المعروف صنات غير مسافحة ولا أخدان فإذا أُصِنَ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 أن تميلوا ميلا عظيما يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا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 لاه كان فيكم رحمة يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا أم 111. وقم بالباطل 112. إلا أن تكون 116. إن الله كان بكم رحيما 117. عَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا تَكُونُ وَنُدْخِلُكُم مُّدْخَلًا كَرِيمًا وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ با بكم على ضل للذي نصيب مما تسعون للنساء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 أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا كل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقرون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كذب الرجال قوامون على الصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظه الله والتي تخافون يظنوا جن في المضاجع وضربوهم 121. فلا تبروا عليهن سبيلا 122. إن الله كان عليا كبيرا وإن قفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما 116. إن الله كان عليما خبيرا 117. وبالوالدين إحسان We ومن... zijn والله أم لن Why? Oh um. war them. ولكم مصيبه قال قد انعم الله علي ان لم اكن معهم لفضيله الدكتور Dat ja, ja, ja, ja. Hou voilà. Mm hmm. لفضيله <تصفيق> الدكتور Als we niet Yeah. 119. وصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم Yeah. I'm oh the ZANG EN 129. معهم فلا تقعدوا